بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 فَسَمَثَلوا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دِيَاركُمْ وَأَنْتُمْ أُلْيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتمنوا, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم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 فإذا قميت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أولهول فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين